سبحان الله لا إله إلا الله ربي السميع العليم. أحسنتم أنتم أنتم من فيه. فيه. اللي حتى حتى نرضى بالباقي ماشي الحاجه الثانية اللي كنا دي قولنا انهم عشان نتربط بقى نشوف القرآن رب الصحابه الدائره ففي حاجات القران اكثر من ذكرى من خلالها الصحابه رب الربيعيه قولنا ندير اشياء في مساله عداوه الشيطان للانسان وزلت الفوضى على ان هذا الشيطان استقرار ويعالج ويبغضب في حياته كلها عشان يضرب أنت لازم نأخذ دي والدي القوه القوة هو ما بيمشي ولا بيبتاع علشان ينفعش الودينا مرة دي علشان ينتقل مننا، فما ينفعش واحد بش دي كنت إيه تندفع أنت من أو من دون وهم كانوا معدول نتكلم عن قصة أنا طبعا من عدواني حوالي 8 من 9 على علاقة الشيطان الكبيرة للإنسان من, من أول بيتولد وهو نايم فكيف؟ وهو يدساء وهو بيأكل وإيه؟ بقى عندي وهو بإيه؟ في الحياة العاديه ماشي، فالتنين كاملا نأسينه بينهما نحن نأسينه اللي بنحنا طاقه عليها يعني الحاجات دي ان الله ربنا كرمني ان اتوب على الصغير اكثر حاجه يعني عليها ونسلم انا بقى بقى ايه طيب بقى ان شاء الله النهارده مساله ايه حاجه اخر الاستغفار لاسم الأول قبل ما نتكلم عن الداخل الشيطان لسد القلوب نتكلم عن أهميل, أهميل قلب أهميل, أهميل, أهميل قلب قلب قلب نتكلم القلب لهذه الأعضاء كان مالك في المتصرف في الجنوب الذي تصدق كلها عن أمره واستعملها ألي ما شاء فكلها تحت عضو يده وقهده وتكتشب منه الاستفاهة والذات وتتابعك ما يعقله من العزم او يحلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الى مدد الجسد اذا صلح الجسد كل وعن, وعن هو مسؤول عنها كلها لأن كل راع مسؤول عن رعيته. في العبارة دي أن القلب للأعضار مدينة الإجزاء وإن الفجر وإن قلب لهذه الأشياء بيه يضط الملك المتصرف في في البنية. هو لما بيمر عن أي حدث النبي صلى الله عليه قال ألا وإن في الجاسب المرضى لكساحة صار جاسب كله وإن فسد فسد فسد كله دخوله أي رحية وخدم هو بالظبط تالي ملك يتصرف أول ما هو بيصرف الأعضاء اللي هي داي الجنود دي من أو هو الأعضاء دي هذه اول نقطه اهدافه من في الوقت قالوا لي يا ايه ولذا كان قلبه هو محل الاختبار والامتياز يعني الشيطان بيحب يضل الانسان طريقه عن طريق القلب يخلي قلبه مساله محمد ربنا بايه الخوف من الجنه والخوف من النار والرجاء الجنه يقل فسألت الحياة في الله تقلي فسألت تعليم ربنات إيه اللي فيقلل فيه معاني القلبية اللي يتخالي جوابان كويسه، ونفسي بقى يفضل امراض قلبيه تهليبهم يحط فيه فضل الدنيا قام بيه عشيشة فل يحط فيه بديباعي الأول خلديه رجل مدبع حوالي يحط فيه الايه الكب والرياء وسوء الظن الضم والحجم والحفظ ايه وأو يحط في الحالات دي لغاية ما القلب نفسه يأس. فبدي وين؟ كان القلب هو محل الاختيار والدفاع عن حديث الإيمان والدفاع. وقال النبي صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا صلى الله عليه تعب الفناء، تعب الفناء القلوب كعور عودا فأي قلب اشربها او نجد فيه لوقت فودان. وأي قلب انكرة نجدت فيه مكتب ليبار حتى تصير حتى تصير على قلباته قلب أبيضة مثل الصحن فلا توجه منه ما السماوات السنوات الأرض والآخر أسودا مغبادا كالكوزي مزخيا لا يعرف معروفا ولا يمكي الا إلا موسبا إيه من هواته لهذا الحديث ولكن الفتن المتعرض على القرود كعرض الحصيدي عمود العمود يعني الفتن اللي هي فتن الشهرات والشمال في وسط معه معناه الشاب فيجي الشيطان يبغا عرضه تدعي على القلب يقول صاحب هذا القلب اي ان عم تنظروا تجد اي وعندما تتمتع مشاهده لكن ناس صحابه لما أصدقاء السوق يقولون لك ايه رايك دي نشرب سجاير او دي نفسي أو او دي محتدم اما تيجي تقوموا معايا انت وبعدين يقعدوا كلامه في خلطه دي غلط ان يشتم او يتقاو او ينمو او ايه هو كلامه مش ماشي تيجي ايه مثلا يجي صحته السيئه قبل ايه بالله طب سيدي حياه كذا او ايه كل دي الثاني بإيه ما شهوات والمليك شوهات شهوات ضينا للناس حب الشهوات من النساء والمليل والقناطير والمحنطاطي من الذين الذين يرسلوا في الخير والمسواد والعالم والحفظ وضعنا هذا في هيئة جمعين في التنشي من النساء سواء كان النساء محرمات عليك زي مرأة مليلية محرمتوا اليها حرمتوا اتكلم معها الكلام ليس دي لسه يعني يعني لسه في حاجة حاجه حرام بيه تخضع للقوه معا حرام تخضع للقوه محرام يا النساء اللي ممكن طب ولك لو ممكن تبقى في عرض تبقى يقول لك يقول عايزك في فلوس عايزك كذا كذا خليك ايه فلوس انت تعمل انت ماشي دائما النساء والالاد الولاد الناس اللي عندنا عندنا اللي ممكن دي determina كم هويه علشان ماشي افرض الدين علشانه، ماشي ده اللي الناس هتحوش كده من الزاد وطبعا مش ممكن تجيت الميه النبي صلى الله عليه وسلم سيد اللي امته في الايه في الميه قال عليه في الزاد وقلنا في الميه في النبي بيت امر النبي صلى الله عليه وسلم الكبير الناس الفلوس إما الإنسان يسرع أو تنمي من خرارات كبيرة ساعة الفلوس وإما الإنسان يتساعد الفلوس مشهور عن يعني على قلوب كأهداء زي الناس يحبون شغلين عن الإنسان ومعنين عن الحاطير ومعنطرات ينزلون الخير المال مجرد فلوس بس. في الفرق هنا في كل دي الحاجات اللي انت بتنتفع بيها اسمها ايه مان مثل المسومه العربيات دلوقتي العربيات الايه بتشغل ناس كتير جدا صح الشباب الايه برازيلي يعني العربيه دي يعني ممكن يتخانق مع والديه ويعاقبوا والله عشان ده غير عربي صح لا ولا عادي ما حاجه والمناظر بقى والجام والنص كل دي كلها زي الناس في حب الشرايين من النساء والبنين او الخناطير المختلطه من الذهن والفطره التقين بصلاه العين والحرب يعني؟ لليله هي متاع حياة الدنيا والله عندهم ايه يعني ده انتم ان ده انتم مزوين ده مكان الحياة